والآن مع محمد ع سلام م الشيخ بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى بالله يسمع و اخوتي إ اسمع و ا يقول ف ض ي ل ة الشيخ أ ح س ن الله إ ل ي ك ذكرت رموز ا ل د ع و ة في هذا العصر ابن باز وبن عثيمين و ا ل أ ل ب ا ن ي ولم تذكر الشيخ مقبل الوادي رحمه الله طبعا وما قال رحمه الله و أ ن ا أ قل و رحمه الله جميعا أ ل م يكن الشيخ صاحب الفضل بعد الله في ا ل س ن ة في اليمن أ و ظهور السنه في اليمن أ و نجر س ل س ن ه في اليمن يا اخوتي انا ذكرت لكم كلامي وقلت لكم دائما يعلقون على من على هؤلاء الثلاثه الان هل معنى هذا ا ن لا اعد مقبلا رحمه الله انتم تسمعون وقلت لكم في كلامي يعلقون دائما هذا الذي نراه قال بن باس قال الالباني قال ب ن عثيمين قال الالباني قال ب ن عثيمين قال الالباني قال ب ن عثيمين فانا الان اتكلم على ق و ل ه و ف ع ل م لهذا قولي انا أ ن ا أ ت ك ل م على قولهم و ف ع ل ه فسبحان الله إ ذ ا كان في النفس شيء ي و ه ر والذي أ ط ل ب ه أ ن تحاكموني إ ل ى صريح عبارتي او فعلي اذا ر أ ي ت م و ه منحرفا فقد أ د ل س عليكم في ع ب ا ر ة انظروا الى أ ف ع ا ل ه ا فهذا الاخ كان يجب عليه أ ن يحسن الظن بنا و أ ق و ل بهذه ا ل م ن ا س ب ة لا يشك سلفي وسني في أ ن الله تبارك وتعالى أ ح ي ا مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ونشره في بلاد اليمن على يد هذا الرجل وأنه في عمله ليس شخصا واحدا مؤسسات فرحمه الله وما ذلك إ ل ا بسبب ا ل إ خ ل ا ص فلتقر عينا أ خ ي الكاتب ولتحسن الظن باخيك هذا شيء والشيء ا ل آ خ ر ما دام قد جاء هذا السؤال ب الشيء يذكر أ ن ا بلغني ا ل آ ن في ا ل ش ب ك ة ان محمد بن ه ا د يقول ي مقبل جهيمان ف ر ض الله فالكذابين أ ف و ا ه الكاذبين والله لو أ ر د ت أ ن أ ق و ل هذا الكلام ما أ ن ا بالجبان أ ق و ل ه ا ل آ ن وقد مات ما أ ق و ل ه إ ل ا في ح ي ا ت ه وهو بشر لن يصيبني بشيء ك ي ف هي ا ل آ ن بعدما مات اقول هذا الكلام هذا أ و ل ا وثانيا إ ذ ا حصل تكهرب فالماس قريب وبعده الاحتراق أ ن ا أ ع ر ف هذا الكلام من أ ي ن جاء من مركز دماج 私は思うようにしていました。 لا يزال طريا في عوده وشابا في سنه عرفني قريبا ما أ ح ب التلون ولا الغواغام سئلت عني ح يا ل حجول فقلت فيه ما قلت فتردد الكلام وشاع وذاع فصار ما صار فكان كل يوم ي أ ت ي ن ي م ج م و ع ة أ و ا خ ر ا د هل قلت هل قلت هل قلت فقلت نعم سجل قلت والله لست ب ا ل خائف ولكن أ ر ي د أ ن أ ك س ر هذه ا ل ق ا ع د ة وهي لابد أ س م ع أ ن ا بنفسي هل ابغى أ خ ب ا ر استيقاظ تنسى ش ك ت ا ل ا سئلت بعد ذلك في جازات نعم أ ن ا قلت في أ ح د الحجوري إ ن ه رجل سفيه وما عنده إ ل ا السفه والسب والشتل وماذا يذهب إ ل ى دماج يستفاد منه ا ل آ ن من يحيى إ ل ا السب والسفه والشتل هذا قلت البغاله وقلت هو مثل فالح بل أ ش د وفي بعض ا ل أ ل ف ا ظ أ و أ ش د بعض المرات بل و أ و ل ف أ و ه ن ا بمعنى بلد كما قال الشاعر كانوا ثمانين أ و زادوا ث م ا ن ي ة لم و ح ص عدتهم إ ل ا بعدادي ع ن ي بل زادها هل م ع ن ى ما يعرف أ و ل ا د ه لا ف أ و ه ن ا بمعنى بلد ف ا ل ش ا ع ر قلت هذه العبارات ا ل أ ر ب ع و أ د ل ت ه ا عندي ولست بالخائف من ذلك فجاء بعد ذلك الكلام الذي جاء ولا يضيرني فليقل ما شاء هو وغيره والسفه لا يمكن أن أ ج ا ر ه بالسفه يكفي أ ن أ ص ف ه به وصوته مسموع علماء ا ل س ن ة في مركز دماج أنحان. القصائد ن ا ل فيهم يسبون هل هذا في ع ه د مقبل رحمه الله هذه ا ل ك ل م ة خذوها ا ل آ ن قلت هذا في ع ه د مقبل قبل قليل كم كررنا ا ل أ ل ب ا ن ي ابن باز ا ل أ ل ب ا ن ي ابن الله بن ع ث ي م ي ص ح و ولا لا قالوا لماذا لا تقول الشيخ مقلي ب انت في نفسك نحن نقول قال م ا ذ ا قال أ ب و ح ن ي ف ة قال أ ب و بكر قال عمر ص ح ولا لا ما أ ح د قال لنا ليش ما تقول و ن قال الشيخ أ ح م د ليش ما تقول و ن قال ا ل إ م ا م أ ح م د ما احد فهم هذا التنقص منا إ ل ا ا ل ص و ف ي ة حينما تقول قال أ ب و بكر قال لك بك ليش ما تقول سيدنا أ ب و بكر ليش ما تقول سيدنا عمر ليش ما تقول سيدنا ح م ز ة وهكذا س ب ح ا ن الله القلوب إ ذ ا مرضت ت م ح ب وتتمحب فذهب هؤلاء بهذا الكلام إ ل ي ه م وقالوا ما قالوا وزادوا وتكلموا بما تكلموا وتكلم يحيى الحجوري و إ ل ى آ خ ر ه ا ل آ ن يا إ خ و ة هل د ع و ة مقبل في اليمن يحيى الحجوري هذا الظلم في ب ق ي ة الدعاه ط ل ا ب ا ل ش ي خ م ق ب ل أ ي ن هو هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ل ذ ا هذا ه ح ا ه ا ل ذ ا هذا هذا ه ا هذا هذا هذا هذا ه ا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا ا هذا هذا هذا ه ذ ه ذ أ ر ا د و ا ان ي ر ف ع خ س ي س ة يحيى على محمد بن هادي ب أ ن ه أ ص ل ا يطعن في مقبل ما طعن في يحيى إ ل ا تبعت ف أ ق و ل له أ ط ر ب كرى أ ط ر ب كرى أ ط ر ب كرى لست مقبل وليس علي حسن ا ل أ ل ب ا ن ي هؤلاء ق م م ش ا م خ ة فليعلم هؤلاء أ ن مثل هذا لا يروج ومن عرف محمد بن هادي يعرف إ ن شاء الله صدقه و أ ن ا لا أ خ ف إ ل الله ا جل وعلا هذا باب الباب الثاني فيه م ج م و ع ة في هذا الموقع الذي يكتب فيه باسم داه الحديث في دماج جهله جهلا مركبا وكذابين جهلاً جهلاً اما الجهل المركب فهو الذي لا يدري و لا يدري أ ن ه لا يدري جاهل و يجهل أ ن ه جاهل و ل ل أ س ف يحيى الحجور يؤيده في كتاباتهم ل أ ن ه لا يعرف ل غ ة العلم ح ق ي ق ة ف إ ن المباني أ و ع ي كالمعاني و س أ ذ ك ر لكم واحدا من هؤلاء انا لا أ ع ر ف ه ولا ت م ع ت به إ ل ا قبل أ ي ا م من سموه بالسور ي هكذا كتب بالضبط فهذا أ ن ا ما ر أ ي ت أ ج ه ل ولا أ ك ذ ب منه ب س م ح و ا لي على ا ل ش د ة هذه قال الجدار للوتد لم ا تشقني قال سلما يدقني ر أ ي ت له مقالا ج ر و ن ي به كتابه في الرد على الانتخاب محمد بن هازل أ ن ا أ ن ا انتخابي فنقل لي فتوى والحمد لله أ ن ه نقلها بحذافير ا ه وهي أ ن ن ي سئلت عن الانتخابات فقلت و أ ن ا ا ل آ ن ما أ ض ب ط كلامي ا ل أ و ل بالحرف لكن لن أ ق ر ؤ إ ن شاء الله ع ن ه قلت هذه الانتخابات ليست من ا ل إ س ل ا م هذا الشيء الشيء الاخر يصوت فيها المسلم والكافر في بلاد الكفار و الشيء الثالث يدخل فيها من ليس أ ه ل ا لا تعني و إ ذ ا وجدت في بلاد مسلمه و فيها أ ق ل ي ه كافره يدخل فيها الكافر و الرجل و ا ل م ر أ ة إ ل ى آ خ ر ه ثم شيء رابع قلت و صاحبها بعد هذا ا ل م ن ت ق ب ي أ ت ي و يقسم و يحلف على السمع يلتزم بالدستور الالتزام بالدستور ثم قلت بعد ذلك يعني م ر ح ل ة خ ا م س ة قلت فهي حرام حرام لا تجوز حرام ب ا ل ص ر ا ح ة ثم قلت لكن بعض علمائنا رحم الله من مات منهم وحفظ ووفق من بقي ل أ ن ه ا تجوز في حال ا ل ض ر و ر ة حال ا ل ط ر ا ب إ ذ ا وجد كافر أ و أو من هو متلبس يتظاهر ولكن يحارب ا ل إ س ل ا م ففي هذه الحاله ة ففي ذ ق ا ل و ن جوز الانتخاب أن ل ا ي أ ت ي هذا من باب ا ل ض ر و ر ة هكذا وكررت أ ف ت ح ه ا ف أ ب ا ح و ه ا ض ر و ر ة ولم يبيعها مطلقه هذا كلام نقله ا و برمته ف أ ن ا أ س أ ل ك م بالله عليكم الذي يقول هذه ا ل م ق ا ل ة على هذا النحو و أ ن ا أ ق و ل لا لك ت ع ج ب لكن أ ج ي ب و ن ي ب ا ل ت ق ك قولوا ان كنت صادقا ة دمحمد د ي أ ن ك قلت ما ذكرته لنا ولا ت ق ل ف أ ن ت ك ل ا و إ ن لم تكن صادقا فلست ك ل ا هل الذي يقول هذه ا ل م ق ا ل ة على هذا النحو يكون أ ج ا ز ة انتخابات اناس أ ذ ك ر ك م بالله هذا المخذول الكذاب نقل هذا الكلام كله و أ ن ا لا أ ز ا ل معه انتخابي اشد و أ ي د ه السبيل يحيى ا ل ح ج و ج فقلت لا هو يعرف العلم ولا شيخه يعرف ل غ ة العلم فالعالم حينما يقول اختلف العلماء كذا وكذا وكذا ويسكت هل نسب إ ل ى نفسه قولا ف إ ذ ا قال أ ن ا أ ق و ل كذا وقال آ خ ر و ن كذا هل معناه أ ن ه نقض القول الذي قال به لكن يا إ خ و ة هؤلاء ليسوا حتى ق ل ا ب علم جذية وانما أ ف س د ا ل د ع و ة أ م ث ا ل هؤلاء وتشييخ مثل هؤلاء وصدق من قال تصدر للتدريس كل مهوث س بليد يسمى بالخطيه المدرسيه فحق لاهل العلم ان يتمثلوا ببيت قديم قيل في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى س أ م ه ا كلها في الاسلام ل ل أ س ف إ خ و ت ي ما هو كلما سمع الحديث ع ش ر ة احاديث عشرين حديث بل ق ر أ البخاري في رايه ب ر ك ة وغيره ومشى صار فقيها صار طالب علم الفقه باب والسماع والنقل والحمل باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين واللي ما يعقل النصوص ولا يعرف ا ل ل غ ة ل غ ة العلم هذا ليس بعالم ولا طالب علم وبعد إ ن الفقه خير مقتنع والعلم اولى ما به العبد اعتنى, اعتنى حظ عليه الله والرسول جمل شروحها تقول من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب ا ل أ م ر الذي لا يعقل هؤلاء لا يفقهون العبارات ولا يعرفون لو قرا من المختصرات المفتصر في كتب الخلاف ل ر أ ى أ ن العالم إ ذ ا حكى ا ل م س أ ل ة وسكت يقولون أ ط ل ق ا ل أ ق و ا ل و إ ذ ا اختار قالوا اختار و إ ذ ا رجح قالوا رجح ومن أ م ث ل ا ل أ م ث ل ه وشهري هبانه ل ل ا ا ب ل ل ع م الآن بدن ع ا ت ش ا ر ا ل س ن ة و ا ل ح د ي ث ك ت ا ب ا ب ن ا ل م ن ذ ر يقول ب ع د ما ي ح ك ي إ ذ ا ا ترقى لو كذا وكذا وكذا و ب ي أ ق و ل ه ذ ا ي ك و ن قلبي أ م ا شخص يقول لك كذا وكذا وكذا, وكذا ويقول في ا ل أ خ ي ر ا ء و ت ج ي ح ي ن ما يقول وقال بعض ع ل م ا ئ ن ا يقول هذا انت خ ا ب ي أ ن ا كذبولي انا, كذب أنا سالوك بالقيد الذي ذكرت قولوا إ ن كان كما قلت ف أ ن ا أ س أ ل ك م هل هذا الكلام يصح سبحان الله العظيم هذا ب ا ب ثم اسمعوا بعد ذلك قال والذين قالوا بجوازها بعض العلماء وهي زله عالم وقد رد عليهم وانتهى ا ا ص تدرون منهم الذين قالوا بها أ ئ م ة ا ل ع ص ر ع ذ ن ب ا ز والألباني هذا إ ح ن ا ما قلنا الشيخ بس كفتينا ب ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى عند هؤلاء ما نحترمه ابن ب ا س و ا ل أ ل ب ا ن ي وبالعثيمين عبد الرزاق عفيفي والغديان والشيخ احمد شافع وغير هؤلاء الان ما استحضر لكن هؤلاء بعضهم بل الشيخ مقبل رحمه الله اتصل بالشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي وناقشوا في هذا وقالوا أ ن ت كفت ي ب ي ح الانتخابات قال أ ن ا ما أ ج ز ت ه ا أ ن ا قلت ب ا ل ض ر و ر ة فسكت الشيخ م ق م و ل ي تدرون لماذا ل أ ن ه يفقه الخطاب ويعرف و ي ف ح م الجواب شيخ عالي والذي لا يفهم الخطاب ولا ي ح س ر رد الجواب هذا لا يفهم ا ل ح ج ة وقد أ ج م ع العلماء على أ ن ه لا ينبغي أ ن يخاطب بها ل أ ن ه لو تعطيه ا ي ا ه ما يعرفها فهؤلاء هم العلماء الذين قال عنهم ز ل ة عالم ما شاء الله وحضرتكم ا ن ه ذ ا كان هؤلاء العلماء زله عالم رد عليهم وانتهى فهؤلاء ناس متسلطين في شجره ة ا س م اسمها ا ل ل ك ا س السلك لا ساق لها ضعيفه ما تقوم إ ل ا على العريش إ ذ ا جعل لها عريش ق ا ل ت وارتفعت حتى تصل إ ل ى السلف فهؤلاء مثلهم مثل هؤلاء ما رفعهم علمه م ولا فقههم ولا فتح ولا م ع ر ف ة ولا فهم و إ ن م ا أ و و ا إ ل ى هذه المجالس وانتشقوا إ ل ي ه ا وظنوا أ ن الانتساب ك ا ف ي فهؤلاء هم ضار على ا ل د ع و ة ا ل س ل ب ي ة وشر على ا ل د ع و ة ا ل س ل ب ي ة ف ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة و ا ل س ل ا م ة ولعلي اختم بهذا وصلى الله وسلم وبارك على أ ب ي ورسول ن ب ي ا محمد وليقولوا ما قالوا فوالله لا ارد علي من بعد ا ل ا م どういうことですか